بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح عقيدة بن عبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية الخامسة عشرة المقامة بمدينة جدة عام ثلاثة وثلاثين وأربعمائة وألف هجرية نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع الدرس الثاني الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم وعلى المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى والذين دارسوا فيه مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وقد دارسنا في درس الأمس حفظكم الله تعالى أن علم المعتقد على وجه الإجمال واجب ثم تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله وذكر الواجب في بعض اسماء الله عز وجل وصفاته وبينا رحمه الله تعالى وجوب الوقوف مع نصوص الكتاب والسنة واليوم نكمن بحول الله تعالى الحديث عن بعض اسماء الله عز وجل وصفاته عند قوله العالم الخبير المدبر القدير الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر بعض أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا قال العالم قال العالم الخبير بسمان جليلان من أسمائه سبحانه وتعالى والعناية بباب أسماء الله عز وجل من أعظم أبواب العلم بل هو أعظمها لأن شرف العلم إنما يكون بشرف المعلوم وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة ومعنى أحصاها أي جمعها واستنبطها من نصوص الكتاب والسنة وقرأ معناها وعرف معناها وعبد الله عز وجل بهذا المعنى وابتعد عما يناقض هذا المعنى كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى ولله الأسماء فدعوه بها ادعو الله أو الرحمن ايما تدعوه فلو الأسماء الحسنى وقد تعرف الله سبحانه وتعالى إلى عباده بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا فنراد أن يعرف الله عز وجل عليه بتذبر هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا ومن تذبرها أحب الله عز وجل حبا عظيما ورجاه وحده رجاء عظيما وخشيه خشية عظيمة فإذا عرف المسلم أن الله عز وجل رحمن رحيم ودود رؤوف أحب الله عز وجل وتعلق قلبه به وحده وكذلك من عرف أنه سبحانه وتعالى غفور تواب غفار تعلق قلبه سبحانه وتعالى به وحده وكذلك عرف أنه قوي متين منتقب جبار خشيه سبحانه وتعالى وحده وهذا دليل على أن السلف الصالح رحمه الله تعالى كانوا يعرفون معاني هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا يعرفونها لم يكونوا مفوضة على مذهب المتكلمة وإنما كانوا مثبتة يثبتون لله عز وجل المعاني اللايقة بهذه الأسماء والصفات العليا ولذلك لما جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول أمنا أشتغي الله عنها جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكنت في ناحية الغرفة وكان يخفى علي شيء من كلامها وسمعها الله فوق سبع سماواته سمع الله قول التي تجادلك في زوجها واتذكر الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قد سمع في الماضي والله يسمع في المضارع إن الله سميع مصدر اسم قد سمع الله قوله زوجها والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير فإذا عرف المسلم أن الله سميع بصير حفظ لسانه فلا يتكلم إلا يحب الله عز وجل وحفظ جوارحه فلا يفعل إلا يحب الله عز وجل لأن الله سميع بصير وإذا خلوت بظلمة في ريبة والنفس داعية الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لا إن الذي خلق الظلام يراني إن الله سميع بصير وإذا عرف المؤمن عظيم توبة الله عز وجل العظيم وفقه لم يأس المؤمن رحمته سبحانه وتعالى أبدا لأن الله تواب غفور غفار سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفر الرحيم إن الله يغفر الذنوب يغفر الذنوب وغفار سعى وتواه وتعالى فهذه الأسماء المباركة حفظكم الله تعالى وتذبورها من أعظم أسباب معرفته سبحانه وتعالى ومحبته ورجائه والتعلق به وحده سبحانه وتعالى العالم الخبير والعلم والخبرة صفتان من صفاته سبحانه وتعالى ذاتيتان ذات والعلم أعم من الخبرة والمعنى متقارب والخبرة أخص من العلم المدبر القدير المدبر صاحب التدبير سبحانه وتعالى له تعلق بالربوبية لأن أخص صفات الربوبية ثلاثة الخلق والملك والتدبير وهل المدبر من أسمائه سبحانه وتعالى ذكره بعض العلماء ولم يذكر بعض العلماء المدبر هل هو من أسمائه سبحانه وتعالى أم لا بعض العلماء يراه من باب الاخبار ومن باب الصفات أن الله مدبر خلقه وبعض العلماء يراه من الأسماء والله أعلم القدير من أسمائه سبحانه وتعالى صاحب القدرة المطلقة الذي لا يعجزه شيء فضل في السماء السميع البصير سبحانه وتعالى إسمان من أسمائه سبحانه وتعالى يدلال على صفتين أعظيمتين لا تعلق بالملك والإحاطة العلي الكبير سبحانه وتعالى والعلو من أخصي صفات الألوهية العلو من أخص صفات الألوهية وعلوه سبحانه وتعالى على خلقه علو ذات وقهر وغلبة وشان وصفات علو ذات وقهر وغلبة وصفات سبحانه وتعالى وقد دلت نصوص الكتاب والسنة والآثار السلفية هو تدبر عقل السليم على علوه سبحانه وتعالى العلو الذاتي وهذا غير صفة الاستواء العلو غير صفة الاستواء الآن هي صفة فعل الاستواء صفة فعل وسيئته إن شاء الله وتعالى فنصوص الكتاب والسنة نوعت الأدلة على علوه سبحانه وتعالى بذاته على خلقه بذاته على خلقه سبحانه وتعالى والنصوص في هذا كثيرة جدا منها قوله تعالى سبحس ربك الأعلى وإنها كذلك قوله تعالى أمنتم من في السماء ومنها قوله تعالى إليه يعرج الكلم الطيب نعم إليه يصعد, يصعد الكلم الطيب ومن قوله تعوج المترو عليه والنصوص في هذا كثيرة جدا متنوعة ومن أفضل من جمع هذه النصوص الذهبي رحمه الله في كتاب العلو وكذلك ابن القيم في الصواعق رحمه الله تعالى وقد رتب هذا كله الشيخ حافظ حكمي في المعارج رتب هذا كله الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في المعارج ترجعونه إن شاء الله تعالى الكبير سبحانه وتعالى وهو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى مذكور في غير مات من كتاب الله عز وجل ثم قال الشيخ رحمه الله وانه فوق عرشه المجيد بذاته استواء سبحانه وتعالى على العرش جاء هذا في سبع ايات من القران سبح في في في في في في في في في في في في في في في في في ومعناه علوه سبحانه وتعالى بذاته بوق عرشه وكلمة بذاته لم تنفل نصر كتاب السنة ولكنها من باب تحقيق المعنى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى من باب تحقيق المعنى لأن بعض المبتدعة ربما أثبت الاستواء لكن بلا معنى بلا معنى يقول فعل فعلا سماه الاستواء فعل فعلا سماه الاستواء دون تحديد لهذا الفعل ولذلك السلف رحمهم الله تعالى قد يقيدون بعض العبارات من باب رد على المخالف ومن باب تحقيق المعنى كقولهم إن القرآن كلام الله غير مخلوق هذه العبارة ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لما ظهرت المعتزلة وزعموا أن القرآن مخلوق وضع السلف رحمهم الله تعالى هذا القيد ردا على المعتزلة وبيان لحقيقة القرآن وهو كلام الله عز وجل وهو كلامه سيت من صفاته غير مخلوق كذلك هنا عندما قالوا بذاته عندما قالوا بذاته من باب تحقيق المعنى ومن باب كذلك الرد على المخالفين المؤولة لصفة العرش والعجب حفظكم الله أن أبو الحسن الشيء الله تعالى الذي ينتسب لي هؤلاء المخالفة المتأولة بريء من هذا كله كما ذكر هذا في كتابه الإبانة قال أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله مستوى على عرشه ورد على من زعم أن نستوى بمعنى استولى رد على من زعم أن نستوى بمعنى استولى في كتاب الإبانة تراجعونه إن شاء الله تعالى والمنتسبون إليه يردون هذا كله فإذا أول هؤلاء المؤولة استواءه سبحانه وتعالى على العرش هم بالتالي أولونا العرش كذلك وينكروا العرش الله يقول وسعى كرسيه والسماوات والأرض أنكروا العرش وأنكروا الكرس بالتالي كذلك وأنكروا حملة العرش الذي نحمع العرش ونفو informações ماذا, ماذا يحملون إذا أولنا الاستواء قلنا ما فيه الاستواء إذا ما في عرش صحيح ليس هناك عرش الحقيقة ليس هناك عرش وليس هناك كرسي وليس هناك ماليكة يحملونه انظر كيف نعوذ بالله تعالى كيف أدى بهم القول بالتأويل لماذا نقول شيئا فتوى الله عز وجل قال وهو في كل مكان بعلمه رد على هؤلاء الذين أولوا أولوا علوه سبحانه وتعالى على خلقه الذين أولوا علوه سبحانه وتعالى على خلقه وقال هو في كل مكان بذاته وفي كل مكان بذاته وقد أدى هذا القول حفظكم الله إلى القول بإنكار ذات الله عز وجل وأن ذات الله وهم لا حقيقة لها كسم الجنس مع نوعه كسم الجنس مع نوعه الآن الرجل اسمه جنس صحيح الرجل اسمه جنس تحت أنواعه كثيرة هرأيتم شيء اسمه رجل كذا يمشي يقول هذا هو هذا هو الرجل هذا, هذا اسم الجنس ونحن أنواعه ما في وهم هكذا يقول ابن بعز الحنفي رحمه الله تعالى وقد أدى القول. بأن الله في كل مكان بذاته إلى الحلول والاتحاد والحلول وتمعناه تعطيل الله عز وجل الحاد بوجوده سبحانه وتعالى بالكلية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأتا فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكاني وكالهواء بعينه لا عينه ملأ المكان ولا يرى بعياني وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكاني هو كالهواء بعينه لا عينه ملأ المكان ولا يرى بعياني الله قال كالهواء لا حقيقة الوجود ثم قال وأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعياني ما ثم موجود سواه وإنما غلط اللسان فقال موجوداني فالوجود هو الله نحن الله وأنت الله ولذا تجرى بعض الملاحة من الصدقان سبحاني ما أعظم شاني وما في الجبة إلا الله ونحوها من هذه الكلمة أنا من أهوه ومن أهوه أنا ونحوها الكلمات الخطيرة جدا التي يعطل بها وجوده سبحانه وتعالى فضناك خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه, نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد قال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ع... لما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن فوقيته سبحانه وتعالى بذاته أراد أن يسد الباب عن بعض وساوس الشيطان إذا كان الله عز وجل على عرش فهو بعيد لا يعلم ما يعمل عباده كما قال بهذا بعض المتفلسفة أن الله عز عالم بالكلية دون الجزيات أن الله عالم بالكليات دون الجزئيات فبين الشيخ رحمه الله عز وجل والخالق سبحانه وتعالى وحده وهو الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى ذاتي شامل لكل, جزء جزء لكل الجزئيات عالم بما كان وبما يكون سبحانه وتعالى بل هو يعلم حتى ما يوسوس الإنسان وتوسوس بنفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فإذا علم المسلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء خاف منه سبحانه وتعالى أن يطلع سبحانه وتعالى على قلبه من خيانة أو ومن فضل الله عز وجل أن هذه الوساوس مهما بلغت لا أقذ عليها لكن يجب على المسلم أن يدافعها هذه الوساوة ما بلغت من الشناعة لا نآخذ عليها لكن يجب على المسلم أن يدافعها وما استطاع إلى ذلك سبيلا نعم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة كرر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث عن علوه سبحانه وتعالى واستواء العرش كثيرا في هذه الرسالة كما ترون لأن الجهمية في ذلك الزمان ركزوا على هذه القضية الجهمية في ذلك الزمان وركزوا على قضية تعطيل علو سبحانه وتعالى وانفي وتويل استوائه هذه عادة السلف رحمه الله تعالى هذه عادة السلف رحمه الله تعالى إذا ظهرت بدعة تركزوا الحديث عنها الأصل أنهم يعرضون المعتقد عرضا هذا هو الأصل التلف سلف رحمه الله يعرضون المعتقد بدليله عرضا لكن إذا ظهرت بدعة البدعة تركزوا على ردها ركزوا على ردها فانظر حبيثكم الله في هذا الموضع تكرر معنا الحديث عن علوه سبحانه وتعالى وعن استواه على عرشه أكثر من مرة قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى لأن الجهمية أول استوى بالاستيلة قالوا استولى على ملكه أو استولى على عرشه كما قال ذلك الناظم قد استوى بشر على العراقي. من غير سيف أو دم مهراقي ولذلك قال السلف رحمه الله تعالى كل معطل مشبه وكل مشبه معطل انظر حفظكم الله قاس وشبه استواء الله عز وجل على عرشه به بي استواء بشه على, على العراق على عرش العراق واستواء بشه به واستواء الله عز وجل يليق به إذن وعلى المك احتوى لماذا ذكر الشيخ لماذا؟ ردا على أولئك المعبطلة الذين أول استواء بالاستيلاء استواء الله على عرشه خبر عن الله عز وجل والخبر إما يصدق إما يكذب لا مجال للعقل في الأخبار أبدا إما أن تصدق إذا صح سنده تكذبه فهم الله عز وجل وقالوا لم تستوي على عرشك وأنما استوليت عليه وكأن الله سبحانه وتعالى كان مغلوبا فغلب العوذ بالله والضلال الله سبحانه يقول الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى قول أنتم أعلموا من الله نبيون بعلم قول هاتبون هانكم نقول ونحن نقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ولا نقول استولى وهو على ملكه سبحانه وتعالى محتوي لأنه الخالق سبحانه وتعالى المالك المدبر الخالق المالك المدبر قال له الأسماء الحسن والصفات العلا وهذا تأكيد لما مر قوله وله الأسماء الحسن والصفات العلا تأكيد لما مر من أن السلف رحمهم الله تعالى يثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وينفون عنه سبحانه وتعالى كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وله الأسماء الحسنى الكاملة التي لا شيء أحصل منها والصفات العلا سبحانه وتعالى وهناك قواعد لطيفة ذكرها العلماء رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى حذبها وجمعها الشيخ بن عثيمين في رسالته لطيفة قواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى تصلح هنا تصلح عند قولي ولولأسنة والصفات العلى. السلف رحمه الله تعالى هم قواعد في باب أسماء الله عز وجل منها أن أسماء الله عز وجل كلها حسنا وأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف وأنها مشتقة غير جامدة وأنها غير محصورة بعد معين وهناك أمور أخرى حفظكم الله تعالى ومن أسماء المطلس المقيدة وكذلك في صفاته سبحانه وتعالى هناك قواعد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هذب بها وجمع كلاما قبله العلماء كتاب القواعد المثلى الشيخ ابن عثمين رحمه كتاب طيب ورسالة طيبة جمعت بعض القواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته وهذا كله دليل على أن السلف يعتقدون أن لهذه الأسماء معان تليق بها تليق بالله سبحانه وتعالى وأن قول ما كما جاءت ليس معناه بلا علم ولا معنى بل بعلم ومعنى يفهمون معناها لأن لها معان تليق به سبحانه وتعالى قال لم يزل لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة أحسن أسماء الله عز وجل كذاته سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل كذاته سبحانه وتعالى لأن العلماء قالوا الكلام على الصفات فرع على الكلام في الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات وكذلك الكلام عن الأسمى لأن أسماء الله أعلام وأوصاف اسماء الله أعلام وأوصاف كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على صفة تريق به سبحانه وتعالى فاسماء الله عز وجل لا أولها كذاته وصفاته لا أولها كذاته سبحانه وتعالى كما ان ذات الله عز وجل غير مخلوقه كذلك فاسماؤه وصفاته غير مخلوقه لا أولها سبحانه وتعالى لم يزل بجميع صفاته واسماؤه فسبحانه وتعالى خالق قبل ان يخلق الخلقه وهو سبحانه وتعالى رازق قبل أن يرزقهم ثم رد الشيخ هنا على المعتزلة الزاعمين بأن أسماء الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى بل هو الزاعم كل كلامه مخلوق قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة أن تكون صفاته مخلوقة إذا كانت صفات الله مخلوقة هذا طعن في الذات الإلهية طعن في الذات الإلهية لأن الكلام على الصفات فرعا الكلام في الذات فذات الله غير مخلوقة وكذلك أسماؤه الحسنى وصفاته العليا غير مخلوقة, غير مخلوقة. لكن هذا من باب الحيل المعتزلة لما أرادوا أن ينشروا هذا المذهب الخبيث وأعياهم أن ينشروا بدأوا يحتالوا يقولون أسماء الله مخلوقة ولا غير مخلوقة صفاته مخلوقة ولا غير مخلوقة الحروف مخلوقة ولا غير مخلوقة الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق ونحوها من العبارات الضالة ردها السلف رحمه الله تعالى مباشر وقالوا هو سبحانه وتعالى متسمم بهذه الأسماء الحسن والصفات العليا وهي كذاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة لأن الكلام على الصفات أو عن الأسماء فرعنا الكلام بالذات قال وأسماؤه محدثة وتعالى أن تكون أسماؤه محدثة هذه واو العاطفة ليس السنافية هذه واو عاطفة وليست استئنافيه وكذلك تعالى أن تكون صفاته واسماؤه محدثه المحدث بمعنى المخلوق كذلك المحدث المخلوق المحدث مصطلح كلامي معناه المخلوق المحدث مصطلح كلامي معناه المخلوق يقابله القديم عند الفلاسفه يقعد متكلم يقابل ماذا لفظ القديم يقابل المحدث لفظ القديمي. القديم القديم والمحدث القديم غير مخلوق المحدث عنده مخلوق وكلاهما مصطلحان التعبير بالمصطلحات الشرعية يولى التعبير بالمصطلحات الشرعية يولى أن تعالى أن تكون أسماؤه محدثة لأن اسماء الله عز وجل كذاته وصفاته سبحانه وتعالى كذاته فأسماؤه سبحانه وتعالى غير مخلوقة غير محدثة وكذلك صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة غير محدثة نعم كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله وأن القرآن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد محسن. ثم هنا بيّن الشيخ رحمه الله تعالى مذهب أهل الصنة والجماعة في صفة كلام ربنا سبحانه وتعالى وأن الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى لا تعلق بذاته وبأفعاله فالكلام صفة ذات وصفة فعل الكلام صفة ذات وصفة فعل والله عز وجل عند أهل السنة والجماعة كما صحت بذلك نصوص الكتاب والسنة يتكلم بكلام وصفة من صفاته بحرف وصوت يسمع بحرف وصوت يسمع قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى, حتى يسمع كلام الله وكلم الله عز وجل ملائكته سبحانه وتعالى بما يفهمون وكلم آدم عليه السلام بما يفهم وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بما يفهم وكلم موسى عليه السلام وكل هذا ثابت في نصوص الكتاب والسنة وسيكلم سبحانه وتعالى أهل الموقف يوم القيامة ويناديهم إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك قال فيقول يا رب وما بعث النار قال من كل ألف عند ذلك يشيب الوليد وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وماهم بسكارا وسيكلم الله عز وجل أهل الجنة سبحانه وتعالى بما يفهمون وذلك أن الله عز وجل إذا دخل أهل الجنة الجنة تركهم سبحانه وتعالى ما شاء يتركهم ثم يناديهم بصوت يسمع يا أهل الجنة فتشرئب أعناقهم ينظرون له سبحانه وتعالى في جهة العلوين ويقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول لهم سبحانه وتعالى هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد زحزحتنا عن النار وأدخلتنا الجنة قال أحل عليكم رضواني فلا أصخط عليكم بعده أبدا ثم يتركهم سبحانه وتعالى ما شاء يتركهم ثم يناديهم فيقولوا يا أهل الجنة فتشرئب أعناقهم ينظرون ثم يقول ها رضيتم فيقول وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وزحزحتنا عن النار وقال جاء ورضيت عنا قال فيكشف الحجاب فيكشف لسأل الله يجبعك في ذلك الواقع الأحيات إذن كلام الله عز وجل حقيقي بحرف وصوت ومن أدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بكل حرف, بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ومن حيل المعتزلة في هذا الباب يقولون هل الحروف مخلوقة أم غير مخلوقة إن قلت مخلوقة مشكلة وإن قلت غير مخلوقة مشكلة تجد لابد أن تستفصل تقول حرف من تعني إن أردت حرفي فهو مخلوق مثلي وإن أردت حرف الله فحرف الله غير مخلوق هذا كل من بابي الاستفصال لأن من عادث السلب رحمه الله تعالى في الألفاظ المحدثة يستفصلون يقول ماذا يقول لسأل ماذا تقصد ماذا تقصد من سؤالك إن أردت كلام الله عز وجل وحروفه وصوته فكلام الله وحروفه وصوته غير مخلوق لأن الكلام على الصفات فركلام بالذات وإن أردت كلامي وصوتي فهو مخلوق مثلي لأنني مخلوق مسكين وزعمت الخوارج الإباضية والمعتزلة أن كلام الله مخلوق ويظن كثير من المسلمين اليوم أن هذا المذهب قد انقرض ومات أهله يقولون لا يوجد أحد في الأرض يقول القرآن مخلوق لا يوجد أحد يقول هذا وقبل سنوات مزع في المدينة النبوية كتاب لبعض علماء المسلمين من الإباضية سماه الحق الدامر ورد عليه علماء نبي كتاب سورد على صاحب الحق الدامر صاحب كتاب الحق الدامر شيخ وشيخ النصر فقير رد عليه قال القرآن مخلوق ومرتكب الكبيرة كافر كافر والله لا يرى يوم القيامة الآن نظن أن هذا قد انقرض وانتهى الآن موجود سبحانه قبل أيامه ازعى ولا زال ولا زال يتكوض وسمعت أن هذا الرجل طلب من شيخ بنباز رحمه الله المناظرة على هذه الأمور الثلاثة طلب من شيخ بنباز رحمه أن يناظره على هذه الأمور الثلاثة وليس من عادتها لسنة مناظرة البدع ليس من أن يناظر على البدع فنحن سبحان الله تعجب كيف بقيت هذه الأمور إلى هذا لكن البدعة البدعة والمناهج الدراسية السيئة وعلماء السؤالين ينشرون هذه البدعة ويبقون إلى يومنا هذا إذن حفظكم الله هنا بيان ورد على الخوارج الإباضية وعلى المعتزلة القائلة بأن كلام الله عز وجل مخلوق إذا كان كلامه مخلوق فقد طعنت في ذاته لأن الطعن في صفاته طعن في ذاته سبحانه وتعالى بل كلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى لا تعلق بذاته ولذلك فهي صفة ولا تعلق بشيء صفة فعلية كلام الله صفة ذاته صفة ماذا؟ هو فعل هو فعل, وصفت فعل قال وتجلى وكذلك يرد على الأشاعر كذلك والما توردية الذين يقولون بالكلام النفسي القائل والكلام النفسي المبتدع الذي ما قاله عاقل في الدنيا قط ما قال أحد عاقل في الدنيا قط أن المتكلم أن من وسوس فقد تكلم ما قاله قط عاقل قال النبي تصنعوا في يعني أمتي ما حدثت في نفسه ما لم تفعل أو تتكلم اهو لا, لا يعد شيء من المنافق قل وطلق المطلقه يقع الطلاق يقع الطلاق ولذلك القول بالكلام النفسي في الحقيقه سفه في العقل وقدع في الشرع في الشرعي. والعجب من هذا انك اذا تلوت على بعضها ولا الممتذعه اصرحهم الله تعالى نصوص الكتاب والسنة المبينة لهذه الصفة المباركة وأنها كسائل الصفات تحمل الحقيقة وأن كلام الله عز وجل بحاف وصدق قال أما سمعت قولا قولا من الأخطر النصراني يرد كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام من بكلام افضل إن ان الكلام لا في الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا يا سبحان الله لا تترك كلام الله لكلام النصراني العقل والسفه لكن البدعه البدعه قال البدعه حفظكم الله تذهب عقل صاحبها وتزيل ثوابته وتقتل ولائه وبراءه ثلاثه اشياء في البرمجه العربيه تفسدها في الجينات تفسي الجينات الرجل للجينات تصل في البرمجة ولذلك صح عن الإمام الشافعي رعنه قال يتصوف الرجل صباحا فلا يأتي بعد الظهر لقد ذهب عقله الرجل يتصوف الصباح فلا يأتي بعد الظهر لقد ذهب عقله البدعة تزيل عقل صاحبها وتزيل ثوابته وتزيل ولاءه وبراءه وانظروا حفظكم ولاء, ولاء المبتدعة لمن ولاءهم انظروا حفظكم الله ولاء المبتدعة لكل عدو الإسلام المسلمين. وأعدى أعداؤهم كل من تمسك بالسنة عدو أعدى أعداؤهم ربما وعال اليهود والنصارى وعاد أهل السنة والجماعة وعادونا بكل قوة يوالون كل شيطان الرجيم ويعادون أهل السنة المحضة نعم إذن القول بالكلام النفس كذلك غير موافق للنصوص الكتاب والسنة وغير موافق وكذلك غير موافق بارك الله فيكم للعقل لأن الكلام النفس ما قال وحد ولا قال علماء اللغة كذلك أن الوسوسة تسمى كلاما علوا يقولوا علما يقولون كلامنا لفظ مفيد كاستقيم لفظ وسمنا لفظ لفظ ما قال وسوسة الوسوسة لا تسمى كلاما ولا يترتب على أي حكم شرعي أي حكم شرعي لا يترتب على وسوسة أعوذ بالله وكأن الله عاجز عن الكلام سبحانه وتعالى عاجز أعوذ بالله والضوال ما حاجز إلى هذا ما نعرف ما هي الحاجز إلى هذا ثم هنا أدخل صفة في صفة وهي صفة الرؤية وأن الله عز وجل يرى بمناسبة كونه سبحانه وتعالى كلم موسى وتجلى في ذلك الزمان للجبل وتجلى فكأن الترتيب هنا ترتيب زماني وإلا فهما صفتان كون الله عز وجل يرى بالأبصار هذا شيء ثابت يرى سبحانه وتعالى بالأبصار نسأل الله عز وجل في الجنة يحيق وتجلى للجبل فصار دك من, دك من جلاله سبحانه وتعالى قال فلما تجلى ربه جعله ودكى وخرى موسى صعقا لأن موسى عليه السلام لما امتلى قلبه حبا لله عز وجل عند سماع كلامه سبحانه وتعالى تشوفت نفسه الشريفة إلى غيته سبحانه وتعالى لأنه إذا أمكن لموسى أن يسمع كلامه جاز عقلا أن يرى صورته سبحانه وتعالى إذا أمكن لموسى أن يسمع كلامه سبحانه وتعالى جاز عقلا أن يرى صورته سبحانه وتعالى لأن من أقدره على سماع صوته سبحانه وتعالى قادر على رؤيته سبحانه وتعالى ولذلك لما امتلا قلبه حبا له سبحانه وتعالى طاقة نفسه أن تتشرف برويته سبحانه وتعالى فقال إنك لن تراني ولن هنا لا تفيد النفي المؤبد وإنما تفيد النفي المؤقت نفي المؤقت في كل يوضع الله مناه كل يوضع الله منه لن تراني وعندما أنكر الإباضية ريته سبحانه وتعالى وأنكر كذلك يعني المعتزل قالوا أن هذه لن تفيدوا ماذا تفيدوا التأبيد وإذا نسموه قالوا لن زبق شرية, لن شرية لأن الزبق شرية صاحب الكشاف معتزلي ولن هذه لها حالات تفيد وحالات لا تفيد إذا رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا ممكنت العقلا لكنهم تنعتهم شرقا لن تراني لن تراني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في المعراج لما رآه الصحيح أنه لم يره ببصر وأنه رآه بقلبه الصحيح أنه لم يره ببصره ولنما رآه بقلبه قال, قال, قال نور أن أراه وقال حجابه النور وقال رأيت نورا وعلى هذا قالت أمنا عائشة الله عنها من زعم أن محمد رأى ربه الله أعظم على الله الفرياه قال وأن القرآن كلام الله القرآن من كلام الله القرآن منك ليس كل كلام الله يعني أن الله عز وجل أنواع كثيرة جداً كلام الله عز وجل أنواع كثيرة القرآن منها والتوراة منها والإنجيل منها والزبور منها والفرقان منها وكذلك ما أنزل الله عز وجل على بقية رسله وكل هذا من كلامه سبحانه وتعالى غير المتناهى الذي لا يتناهى أبدا كلامه سبحانه وتعالى لا يتناهى القرآن من كلام الله عز وجل وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت وفي هذا رد على من؟ رد على المعتزلة ورد على شاعرة الذين يقولون القرآن عبارة, عبارة عن كلام الله ليس كلام الله عن حقيقة ولذلك يرجع مذهبهم إلى القول بخلق القرآن حقيقة مذهب الأشاعرة أن القرآن مخلوق لأن القرآن عندهم عبارة عن كلام الله عز وجل وهنا حفظكم الله ننبه إلى خطأ مهم جدا في بعض الأسانيد عند أصحاب القرآن القرآن حفظكم الله كيف وصلنا سمعه جبريل عليه السلام من الله مباشرة بلا واسطة سمع جبريل القرآن من الله عز وجل مباشرة بلا واسطة ونقله بحرفه ما زاد في حرف حرفا واحدا وللقض حراد لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتلقاه وأصحابه رضي الله عنه عنه إذن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله عز وجل عن جبريل عليه سعد ربي عز وجل عن أصحاب نحن أخذ القوة عن من؟ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزه عز وجل بعض الاثار يدعون عن رسول الله ويسكتون ما يعرفون ماذا ما, ما يعرفون بعد ما ماذا بعد رسوله بعض عن الله عن عن عن ويسكتون وبعض عن عن اللوح المحفوظ يقول بعض عن رسول الله عن عن, عن, رسول الله عن, عن ماذا عن اللوح المحفوظ وهذا خطا نعم القرآن في اللوح المحفوظ لكن تلقاه جل وعلا عز وجل مباشره حتى ينكروا ينكرون أن الله يتكلم بحرف او صوت ينكرون هذا يبطلون هذا ولذلك هذا حصل انهم خللوا في هذا في هذا الخلل خلل خلل فتنبه من عنده وساده فتنبه تنبه لهذه القضيه القران تلقاه جل وعلا عز وجل مباشره بلا واسطه قال ليس بمخلوق فيبيد لأن الموت والإنتاء من صفات المخلوق والقرآن كلام الله سيئة من صفاته سبحانه وتعالى والكلام عن الصفات ورق عن الكلام بالذات ولا صفة لمخلوق فينفد بل هو كلام الله عز وجل سيئة من صفاته سبحانه وتعالى انتهى حفظكم الله الكلام عن باب ألوهيته سبحانه وتعالى وباب ربوبيته وباب أسمائه وصفاته يبدأ الآن الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن بقية أركان الإيمان بدأ بما يتعلق بباب القضاء والقدر فضل الشيخ والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علم علمه به ألا يعلم من خلق. وهو اللطيف الخذير ومن واجب أمور الديانات الإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان له تعلق بالربوبية وله تعلق بالإيمان أما من جهة تعلقه بالربوبية فإن القضاء والقدر له تعلق بعلمه سبحانه وتعالى وله تعلق كذلك بفعله الكتابة سبحانه وتعالى وله تعلق بالإرادة وله تعلق بالخلق أما تعلق حفظكم الله بالإيمان فالإيمان بالقضاء والقدر والرقم السادس من أركان الإيمان ولذلك إذا ذكرته في الرغبية مناسب أو ذكرته في الإيمان فهو مناسب والإيمان بالقدر هكذا دائما جاءت الكلمة الشرعية ما جمع القضاء والقدر أبدا في النصوص الشرعية لكن جمع بينها العلماء رحمهم الله تعالى وأن تفحجبوا أنتم بالقدر خيره وشره ما قال بالقضاء القضاء قال أنتم بالقدر خيره وشره والعلاقة بين هاتين الكلمتين عموم وخصوص بين كلمة القضاء والقدر عموم وخصوص إذا اجتمعتا يفترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا والقدر هو, هو الأصل والقضاء بعدها القدر هو الأصل القادر له تعلق بالعلم والقضاء له تعلق بالمشيئة والخلق القادر له تعلق بالعلم والتقدير والقضاء له تعلق بالمشيئة والخلق خيره وشره أما كلمة خير فظاهرة وأما كلمة شر فالمراد بها ما يتعلق بالمقدورات والمقضيات لأن أوامر الله عز وجل كلها خير لأنه سبحانه وتعالى حكيم فهو وتعالى حكيم وأفعاله سبحانه وتعالى معللة بالحكمة البالغة وكلها خير لكن في مقدوراته وفي مقضياته سبحانه وتعالى شر على بعض الناس وخير على بعض الناس وهو كله من باب الابتلاء والامتحان من باب الامتحان قال وأنتم قد الخير وشر من الله عز وجل يعني إن أصابك أمر ظاهر الخير فهو من الله وإن أصابك أمر ظاهر وشر فهو من الله لكن كما في صحيح مسلم لا ينبغي أن ننسب الشر له سبحانه وتعالى والشر ليس, إليك والشر ليس إليك ولكن ننسبه إلى مقدوراته ومقضياته وكذلك حلوه ومره إن أصابك أمر حلو فهو من الله عز وجل وإن أصابك أمر ظاهر ومر فهو من الله عز وجل أشكر عند الحلو واسبر عند المرارة اسكر واسبر قال وكل ذلك قد قدره الله ربنا لأن الإيمان بالقضاء والقدر يقوم على كم مرتبة يقوم على أربعة مراتب الإيمان بالقضاء والقادر يقوم على أربعة مراتب أولها الإيمان بعلم الله عز وجل السابق لأمور قبل خلقها الثاني الإيمان بالمشيئة العامة الثالث الإيمان بالكتابة الرابع الإيمان بسرعة الخلق وأن الله خالق العباد وأفعالهم فإذا عرف المسلم هذا عرف أن كل ما وقع عليه إنما هو بالقضاء والقدر وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد قدره الله عليه وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد قدره الله عليه ماذا يحدث بعد هذا إذا حققت الإيمان بالقضاء والقضاء, والقضاء ماذا يحدث يتعلق قلبك بالله عز وجل وحده ولا شريك له إذا حققت هذه الوراة وأربع تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لا ياتي بالحسنات إلا هو سبحانه وتعالى ولا يدفع السيات إلا هو سبحانه وتعالى يتعلق قلبك به سبحانه وتعالى إن أردت خير فاطلبه فسأله من خالقه مالكه سبحانه وتعالى وإن نزلت بك ذرة فسألنا سبحانه وتعالى الذي أنزل يصرف عنك فترجوه سبحانه وتعالى وحده وتتوكل عليه سبحانه وتعالى وحده وهذا هو ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر التعلق به سبحانه وتعالى وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليختيك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وتتجلى هذه الصورة حفظكم الله عند المصائب يعني الإنسان عند النعم ينسى كلا إن الإنسان ليطغي الرأو السغنى لكن متى تتجلى صورة الإيمان بالقضاء والقدر عند المصائب عند المصائب تظهر وحفظكم الله تعالى ورعاكم صورة الإيمان بالقضاء والقدر فتصبر وجاء ثواب اللعظة تتعلم أن هذا الذي أصاب بقضائه وقدره سبحانه وتعالى قال وكل ذلك من خير وشر يعني قد قدره الله ربنا قدره وكتبه وأراده كونا وخلقه سبحانه وتعالى ولن والله الذي لا يلغت خالفه قيد أنم لن تخالفه قيد أنم له طيب ماذا نعمل هل نستسلم للقضاء والقدر نعم نستسلم وندفع قضاء الله بقضائه سبحانه وتعالى وقدره بقدره لما خرج عمر رضي الله عنه بالناس يوم الطاق قالوا أفرارا من قدر الله قال نعم فرارا من قدر الله إلى قدر الله وهذه النقطة ما فهمها جهلة العباد من المتصوفة جهلة العباد من المتصوفة ما فهمها هذه النقطة وظنوا أن من الإيمان بالله عز وجل عدم فعل الأسباب ولا زال يلوكون هذه القضية إلى يومنا هذا ومن أعظم الآن أو أوجه الخلاف بين بعض الدعوات البدعية هل السبب مؤثر وغير مؤثر الآن خلاف بين بعض الدعوات البدع عندما خلاف الشيء الذي اختلف الفرقتين هل السبب مؤثر في ذاته ولا غير مؤثر في ذاته وقف رحمهم الله تعالى علماؤنا من هذا موقفا وسط فقالوا الاعتماد على الأسباب بالكلية ما هو شرك في التوحيد وترك الأسباب بالكلية قدح في شرع والقول بأن الأسباب ليس أسبابا نقص في العقل هذا هو التوسط نحن مأمورون بفعل الأسباب لكننا لا نعمل منها إلا ما أباح الله لنا ليس مثل بيكافيلي ونحوه الغاية تبرر الوسيلة نحو نحو الأسباب المشروعة الآن الغرب, الغرب الآن مربى منذ بكث مئة على نظرية بيكافيلي الغاية تبرر الوسيلة الغاية عندهم تفعل ما شئت إذا كانت الغاية حسنة إذا نكمل حفظكم الله تعالى نعم شيخا وصل من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الانبياء www.mirath.net وجزاكم الله خيرا